جينا يوم الحد جينا عندك وما اتكلمتش معك في الموضوع ده خالص وموعدة منتهي بينه وبين زبطي جينا يوم الاثنين حصل الموضوع وقلت لها يا اميرة وحصل عاملت كباب الحل فانا مش في دماغي حاجة وما بكلمهاش في اي حاجة جيت يوم الثلاثة واللي حصل المشكلة ده كلها بسأل يوم الثلاثة ما بيت اشوف انا جاي يوم الخميس هي الحد قد عندك والالاربع قد لسه مش من عندك وكمان عايزة تيجي الثلاثة وترجع تيجي مسافر قلت لها يا بنت الثلاث الشقه برضك يعني احنا بقى نهتم بشقتنا طالما هروح والوقت فاضي تعالي من كليتك ريحي ساعه طالما جاي ولو في حاجة في الشقه انا قسما بالله انا اللي ماسح الحمام يوم الاثنين ما بستحمل وما قلتلهاش عليه قلت لها تعالى قالت لي لا مش جاية يا اميره تعالي والحكايه قافله في سكه الفوش امتى امبارح يوم تاني يوم ما قال يوم قال لها كده ما انتي ما انت في الليله تستاهل في عفاقل بالعادة محسن الخارج هتغلقين يميني ميني بماش <سؤال> آآ ريت يوم التردوى بتسعلي يا ابن هنفع كفارتي يا يمين وما فيش مشكلة خارس وابا عم حسن قعدنا نكلم هي ساعة صحيحة عامل حاج ما قلت لكش قالت قالت قال لها الوصائل عشر قال لها جوز كله ساعة في اليوم مش هيتتأثر عليك شايتك لها ساعة يبقى ساعتين يا أمير في اليوم ده أسبوع واحد اللي جاي وهروح يبقى شخمسة واربعون يوم يا بنتي ده انت قعد اعدت قعد ساعة يديها في المصاري يا بنتي عم امك هياما ما بترضعيها 24 ساعه وتكشر في وش ثانية يبقى اكنها ما عملتش ال 24 حاجه ال 24 ساعه حاجة. ما يكون مقفله على راسها دي يا بنتي الراجل احنا بنحبش احنا ما بنخدمش حمره لا كده احنا بنخدمش مره ولا بنحملش حاجه لحد اما يكون انت عايزه تعملي حاجه انزلي قولي لامو هيام اعملي لي كذا مش عيب هي امك وانا لو قصرت اندهلها كده لو قصرت من ناحيتها في حاجه ولا محتاجة هي قاعدة اما راحت وقتها جامب وبصيت لقيتها اتلككت على مثلا بتعمل الكفته فمحمود بنقول محمود ما بحبش اكل سلام ورحمة الله وبصيت لقيتها ان زعلانه من حاجه قلت بخاطر وقت ما تروق وقت ما انكلمنا اتكلم